مثل الج التي و المتكون تجرم تحت الأ مثل أكل هذا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ من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 إليه أدعو وإليه, وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما ربيا وكذلك أنزلناه حكما ربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء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 قَرِئَ لَكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَرِئَ لَكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 سنرينك بعض الذين نعدهم او نتوفىنك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب واننا نرينك بعض الذين نعدهم أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْكُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَعُ الحسَاب وَوهو سَ الحسَاب وَق مَكَرََّينَ مِنْ قَضلهِم فَللهِ المَكُ ج وَقد مَكَرَ الذيَ مِنْ قَرلهم فَل المَك ج يعلمم ماَا تَكسِبُ كلُ نَنفسْس يعلمم ما تَك كل وسيعلم الكف فغ من النوق بدا